بوك تو سيس ان فيرتخ ستة واربعون ستة واربعون انلي ديسكو تيك في صالة الديسكو في صالة الديسكو. هل هذا المكان غير محجوز؟ هل هذا المكان غير محجوز؟ ماك اك هير سيت هل تسمح لي ان اجلس هل تسمح لي ان اجلس بجاورك؟ سيكر بكل سرور بكل سرور Hoe <تصفيق> كيف وجدت الموسيقى؟ كيف وجدت الموسيقى؟ A beetje hard. عالية قليلا. عالية قليلا. <تصفيق> لكن الفرقة تعزف جيدا جدا. لكن الفرقة تعزف جيد جدا om je gereeld die naartu hel te die me ra aan la hunnahel die mar hunna ne dit is die eerste keer la het die hiel mar to o het die hi hi el marrel la ik was nog nooit voorien hier nie لم أكن هنا من قبل أبددا دا هل تريد أن ترقص؟ هل تريد أن تخصص ممسكن لاتر مكن حققا ممكن حققا أكخذ دانسني لا أستطيع أن أرقص جيدا؟ لا أستطيع أن أرق جيدا تسلك هذا سهل جدا هذا سهل جداك أنا أري أنا أري لفرند لا في المرة القادمة لا الأفضل في مرة أخرى اخيإمانك هل تنتظر أحد؟ هل تنتظر أحد يا فيما نام انتظر صديق؟ نعم انتظر صديق ترك ما ها هو يأتي هناك؟ بالخلف. ها هو يأتي هناك بالخلف